راجع رحمته ورضاه عائزا به من صفته أو أن أعصاه شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ونبيه مصطفى فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهداه وبعد فإخوتي في الله في الحقيقة آية عجيبة من التي أصرتني وانا أسمعها في هذه الليله قول الله جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا حضرتك أتمنى لو تعيش الايه بقلبك يعني تتخيلها مش مجرد سمعتها يعني يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير المحضرة يبكينه يتخيل أنه كده يرى يوم القيامة الذي عمله من خير بين يديه محضر فيرى صلاة يرى صيام يرى تلاوه للقرآن يرى قيام للليل يرى العبادات فطبعا لا شك لما يجد الخير هيفرح ويسعد وتسعد نفسه ويتمنى أن لو كان ازداد منه وفي المقابل ينظر بقى اللي إلى ما عملت من سوء أيضا يجده محضرة فينظر وطبعا السوء يفرق من كل إنسان إلى آخر فيجد كل ذنب يعمله خد بالك حضرتك في زنوب الإنسان بيعملها وبينساها مش فكرها هيجي فاز اليوم بين يديه حاضرة فيجد كل ما عمل من ذنب فينظر بقى كل ذنب بكل ذنب يخطر على باله يجد بين يديه الآل عارف أمليته الوحيدة إيه؟ إن هو يتمنى أن يكون بينه وبين هذا الزنب أمد بعيد مسافة بعيدة جدا ان ما يكونش وقع فيه في الدنيا لو كان ما حصلش الذنب كان بيبقى حزين جدا وحاسس بألم أنه لم يتمكن من تحقيق شهوته أو زنبه لكن في هنا في يوم القيامة يبقى حزين جدا يتمنى ان الزنب ده كان يبقى بعيد عنه جدا بأقصى درجة وطبعا أنا مش هحدد ذنوب لأن كل إنسان يعرف فلو وضع الذنب بين عليه لرا واصعب ما في الايه ويحذركم الله نفسه سبحان الله حضرتك متخيلها يعني الله جل جلاله لك مش هيحذرك من النار من العقوبة من العذاب لا لا لا ده بيقول لك يحذركم الله نفسه يعني بيحذرك من الملك جل وعلا ما زلنا مع ميدان التوبه وما زال حديثنا معها فهلموا ايها الاحبه اليها بقلوبنا وعقولنا سويا الليله فبعد أن عرفنا معناها سابقا وحقيقتها أنها رجوع إلى الله جل وعلا بفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المسنونات وترك المكروهات تعالوا في هذه الليلة لنرى مظاهر التوبة ولنرى أيضا فرسانها مع هذه السلسلة المباركة بإذن الله جل وعلا فرسان في ميدان الإيمان ونحن مع أول ميدان ميدان التوبة ومظاهر التوبة الآن وما فيها من فرسان وأول شيء من مظاهر التوبة أيها الأحبة أقف معه في ليلة هذه أن يرجع العبد إلى الله جل وعلا بعقل نحن اتفقنا ان التوبة معناها رجوع إلى الله جل جلاله فله مظاهر بها أول مظهر فيها أن يرجع إلى الله بالعقل والأفقار في زمان امتلأ في الحقيقة بالأفكار الباطلة التي نحتاج توبة كبيرة منها الآن خذ ان في كثير جدا بيغفل عن هذا المظهر أو هذا الجزء من ميدان التوبة بيغفل عن ان مهم جدا أن يرجع بعقله إلى الله جل جلاله خذ بالك العقول لما بتطلق لها الحرية بتقع في غياه بالعبودية ولكن ليس عبودية الرحمن وإنما عبودية الشيطان فتلك عقول العرب قديما لما أطلقت لعقلها العنان فوجئنا بها تعبد إلها كما يقول عمر رضي الله عنه من عجوة فإذا جاع أكل الهه فصار في داخل معدته وعند جوع بطنه يتوه عقله فيأكل الهه الذي يعبده هذه طبيعة عقل يحتاج إلى توبة فلما يفتح أيضا الميدان لتلك العقول نرى الآن من يأتي ليعبد الأبقار من دون الواحد القهار جل في علاه فينجل إليها ويصرف لها العبادة لما يترك الميدان أيضا للعقول فنجد هذا العقل الآن يأتي يريد أن يمحو من القرآن قول الله وان يحكم بينهم بما أنزل الله فيريد أن ينحيه قل لك لا الله لا يصح أن يحكم لهذا الزمان فيريد أن يحكم شرع الشرق والغرب وينحى شرع الرحمن لما يفتح المجال العقول فتجد أن جانب هذا العقل الذي يسير لأنه لم يرجع إلى الله جل وعلا يستشعر أن كتاب الله قيضا على شهوته وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قيضا يقيد ما في القلب من هموم أو من نزوات فإذا يحتاج أن يرجع بعقله إلى الله إلى الله جل وعلا أخذ بالحضرتك هذا أصعب وأشق ميادين التوبة لأنه إذا حدث فساد في تصور العقل لا يمكن أن يرجع منه يعني إذا رأى المعروف باطل والباطل معروف هيرجع إزاي؟ هيتوب إزاي؟ إذا كان يرى إن هو على صواب ويرى إن هو في ميدان الحق فدي اشكاليه كبيرة جدا ان من اعظم ذنوب زماننا مع ما فيه من تقدم علمي ان الافكار والتصورات انقلبت عنده فبدلا من ان يجعل مردها الى الله ورسوله جعل مردها الى الهوى والى الشهوة والى النفس فصار يحكم على كل شيء في دنيا بعقله فحمل العقل فوق ما يحتمل العقل له مجاله ان يفهم كلام الله لا أن يرد كلام الله جل في علاه العقل له مجاله أن يقيم عبودية الله لا أن ينحي شرع الكبير جل في علاه فهذه إشكالية كبيرة إذا فسدت تصورات الإنسان قل ما ينجو منها وقليل من ينجو في هذا الميدان وتعالى لنرى فارسا من الفرسان الذي انقلبت معه التصورات حتى تمكن في نهاية أمره أن يرجع إلى الرحمن فارسنا الليلة أو في هذه الليلة فارس عجيب في الخروب بطلا مقدام وفي ميادين الكلام اوتي البلاغة وكان فصيح اللسان ففي كل ميدان هو المقدم المبرز إلا أنه لما أسلم حاله لعقله تحول تصوره بتصور عجيب فادع النبوة من دون الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فقام بين الأنام يزعم أنه نبيا للرحمن يدعوهم لعبادة الله لكن وفق ما يقوله هو وما يبينه لهم إنه الاسدي طليحه رضي الله عنه كان له حال عجيبة في بدي أمره يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه القرآن يسمع منه الآيات لكن كما أخبر عن حال نفسه قال كنت امرا من مزينة فلما جئت دخل قومي في شيء فدخلت ولم يدخل الإيمان إلى قلبي فلم تبدل عنده التصورات فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام قام يدعو الناس إلى نبوته هو دون النبي وانطلق في كل ميدان ليشيع الفساد في ربوع جزيرة العرب بزعم الإصلاح حتى رماه الصديق بسيف لله مسلول بخالد بن الوليد فكسر حدته وكسر شوكته وخضض مخالب الأسد فهرب وحمل زوجته وانطلق حتى أتى بلاد الروم فبقي فيها فترة من الزمان وفي لحظة صدق وقف فيها مع نفسه وحيداً بعيداً عن كل ما في الدنيا من انسان فأخذ يحادث نفسه قال لو خدعت الجميع فلن أخضع نفسي فأنا أعلم أني لن ألست بنبي من دون النبي فكيف إذا وقفت بين يدي الرب العلي جل في علاه وكيف إذا ما أمدت على النيران وكيف إذا ما أتنيت الجنان وكيف إذا ما سئلت عن قولي في هذه الدنيا فماذا الجواب وكيف إن كان الأمر لا يخفى على الله جل في علاه قال لئن كذبت على كل الناس لم أخدع نفسي الآن ثم قام بعد أن أشرق في قلبه وبيص الإيمان فأضاء القلب وأشرق فتحول شأنه حالا عجيبة فالقلب إذا أضاء أبصر على الحقيقة فهو الآن يرى خوفه من الله محبته لله رجاءه للجنان خوفه من النيران تغلب على ما في القلب من أي شيء يحول بينه وبين الإيمان فانطلق سريعا ليأتي ابا بكر ليعلن إيمانه لله جل في علاه. بعد أن كان يدعي أنه نبياً من دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرى أن الذنب يكفره أي شيء في هذا الميدان إلا أن يشهد لإيمانه بدمه فانطلق مع سعد رضي الله عنه في عهد عمر في يوم القادسية ليلقى بعد يدافع عن الإيمان بعد أن كان قبلها من أيام يحارب لأجل الشيطان فقام الآن فلما انكسر المسلمون في بدء أمرهم وقف في بني أسد ليخطب فيهم فقال خدعتكم سابقا فقلت أني نبي فصدقتموني وقمنا نقاتل دون الإسلام فالآن بعد أن اكرمنا الله بعز الإيمان نتخازل أمام أهل الكفران والله لا يكون أبدا هل من يبايع على الموت من يبايع على غفران ذنبه بدم ينزل يمسل هذا الذنب فبايعوه فانطلق الرجل رجل لا يطلب الحياة لا يطلب النجاة لا يطلب المعيشة في هذه الدنيا إنما يطلب أن يسكن في الجنان بين يدي الله جل في علاه إنما يطلب أن يغفر الذنب وأن يستر العين وأن يحال بينه وبين النيران وأن يباعد بينه وبين ذنبه لأنه يعلم أن الحساب شديد بين يدي الرحمن جل في علاه فانطلق يمنة ويسارا ولم يبالي بمن انكسر أو انخزل فجاءت السيوف لتقع وتخطب على منابر الرقاب وتنزل الدماء لتشهد بوحدانية الرحمن لتنزل بالقلب من الذنب والرانب فسقط فصط على الأرض والدماء منه تتخضب وتسيل والروح منه تخرج في النفس الأخير ليقول كلمات أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ونبيه ومصطفاه الآن القى الله جل وعلا وأنا أرج جنان ولو مت سابقا لخشيت أن اكون من أهل النيران وأنا ماذا أقول أم ماذا تقول أشعاري عن لحظة أشرق فيها القلب بالإيمان فتحول عابد الأوسان رافعا لراية الرحمن فتحول طائر, طائر فتحول عابد الصلبان إلى راجل للجنان أنا ماذا تقول أم ماذا تقول أشعاري عن لحظة أشرق فيها القلب بالإيمان فصار صاحبها يرجو النجاة بين يدي الرحمن صار خائفا من النيران صار يستعد للفوز بين يدي الله جل في علاه، وتلك حقيقة القلب إذا أشرق فنحتاج في التوبة من مظاهرها اولا. ان يرجع العبد إلى الله جل وعلا بعقله بأفكاره بتصوراته أن يجعل الله جل وعلا حاكما على تلك الأفكار حاكما على تلك التصورات حاكما على كل ما يدور في عقله وفي حياته فيحكم فما كان من حلال أنضاه وما كان من حرام رده لأنه يعلم أنه سيرجع إلى الله جل في علاه ومن مظاهر التوبة سانيا أن يرجع إلى الله جل وعلا. بقلبه بكل ما في القلب بخوفه برجائه بمحبته بتوكله باعتماده أن يرجع إلى الله جل وعلا بذلك فالمحبة تراها متشاعبة ففي هذه الأيام نجد ما يدور بين الشباب المحبة تتعلق بهذه او بتلك أو بذات فتتعلق تلك المحاب يحتاج أن يضبط المحبة لتكون راجعة إلى الله جل في علاه فينظر ما الذي يحبه الله وما الذي يبغضه ويأباه لأنه يعلم أنه عائد إلى الله جل جلاله من الناس من يتعلق قلبه بمحبة المال ومنهم من يتعلق قلبه بمحبة النساء ومنهم من يتعلق قلبه بمحبة الأولاد ومنهم من يتعلق قلبه بمحبة التجارات ومنهم من يتعلق قلبه بمحبة الذنب لا يتمكن أن يترك زمه تعلق القلب به لا يستطيع أن يتركه فمحتاج أن يرجع بمحبته إلى الله جل وعلا هذا الجزء من القلب أن يرجع به إلى الله إلى الله جل في علاه فينظر ما الشيء الذي يحبه جل وعلا فيفعله وما الشيء الذي يأباه جل في علاه فيقدمه لأنه يعلم أنه سيقف في نهاية أمره بين يدي الله قال جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره هذه إشكالية المرأة محبتها لجمالها تدفعها لترك الحجاب تحب نفسها الرجل محبته للشهوة تدفعه لأن يرد الآيات التي تتحدث أو الأحاديث عن الاختلاط. الرأى الإنسان الذي يتعلق قلبه بالمعصية لا يريد أن يتركها يتحدث القلب فيرد تلك الآيات مشكلة عجيبة فتكون نفسه أحب إليه من أمر الله جل في علاه يحتاج أن يتوب في هذا الموقف بل إن الرجل قد يكون كلام شيخه عنده أحب من كلام الله ورسوله وقد يكون هوى نفسه عنده أحب من محبته لله ورسوله فمن توبته أن يجعل المحبة خالصة لله لا يقدم عليها أي محبه وهلموا إلى الميدان لنرى فارسنا فيه الآن فارس عجيب فهو ابن عمر رضي الله عنه عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذاك الشبل من ذاك الأسد جاء يوما وأبي عمر بن الخطاب يقول بقول يخالف قول رسول الله عن اجتهاد منه في المتعة في الحج كان عمر يرى أن يحج الرجل مفردا حتى لا يخل البيت من العمار طوال العام وكانت سنة النبي أن الرجل يحج متمتعاً فيتمتع بين الحج والعمرة فقال بعض الناس ويسأل ابن عمر يقول ما تقول في كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمر مستدبرت لما سقت الهدي ولا حججت متمتعاً قال ولكن أبي أبي عمر بن الخطاب يقول بخلاف ذلك فانطفأ عبد الله قال أقول لك قال رسول الله وأنت تقول لي قال أبي يصنع عمر وما يصنع وما يصنع غيره أمام قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم نحتاج أن نرجع إلى الله جل وعلا في هذا الباب بمحبة قلوبنا لنعلنها جلية لن نقدم شيئا على محبة الله ودينه وكتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم أي في جانب الخوف يحتاج أن يكون إلى الله جل وعلا في زمان نجد وسائل الإعلام ليل نهار قائمة على تخويف بني الإسلام من الإسلام وهذا الشيء العجيب يخوفون من ماذا يخوفون من الإسلام يخوفون من الحجاب يخوفون من طاعة رب الأرباب يخوفون من أمر الله وأمر الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أثرت في بعض المسلمين وقال لا نريد أن نأتي بمن يخاف الله لأننا نخشى أن يحكم فينا شرع الله أمر عجيب نحتاج أن نتوب لنرجع إلى الله بخوفنا وبرجائنا ليتعلق القلب ثانية بالله جل وعلا لا يتعلق بغيره جل في علاه يحتاج أن يكون خوفنا من الله رجاؤنا لله قلبنا لا يكون فيه شيء إلا الله جل إلا الله جل في علاه وهلم أيضا إلى الميدان لنرى فارسنا فيه الآن فارس عجيب تربى في بيت عدو للإسلام إنه عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل تربى في بيت أبي جهل فرضع مع لبن أمه كره الإسلام ونشأ في بيت يخوفه من الإسلام فيخشى يخشى من ماذا أن يعبد الله وحده جد في علاه وأن تذهب عباده وأن تذهب عبادة الأصنام فهو يخاف أن يترك الناس عبادة لا فيدافع عنها أن يترك الله عز العزّة ومنات فيدافع عنها هذه إشكاليته فصار يهرب من كل مكان ويوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة كان عكرمة إلى خارجها هاربا يفر من من يفر من الله ومن الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق حتى جاء إلى البحر وركب في السفينة فانطلقت مسكين أي عكرمة ألا تعلم أن البحر لله جل وعلا عابدا أي عكرمة ألا تعلم أن البحر هذا الذي أنت تسير عليه لله راغبا فجاء الأمر من الله جل وعلا للبحر فعلم أن على ظهر تلك المركب عبدا من الله آبق يفر منه يخاف من الإسلام فلما انضعلم البحر بذلك ماجى البحر وارتفع وعلت الأمواج واضطربت وكأن البحر يصدح بتوحيد الرحمن وكأن كل موجة فيه تنادره أيا عكرمة أتخاف من الإسلام أيا عكرمة أتخاف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ايا عكرمة أتخاف من الله ومن الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام عكرمة يرفع يديه لا يسأل الله وإنما ليدعو النات تلك التي تعود أن يدعوها فقال الربان ويحك أما زلت في ذاك يا عكرمه أما تعلم أنه لا تضره هناك ولا مناه ولا تنفع وليس لك من ينجيك إلا الله قال إن كان لن ينجيني في البحر غيره فلن ينجيني في البر غيره فلله علي لئن أنجالي لاتين حتى أضع يدي في يدي الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعاد العبد الآبق إلى مولاه وعاد ليسجد في محراب الله جل في علاه وليعود بقلبه إلى الله جل وعلا فنحتاج أن نرجع إلى الله بقلوبنا بكل ما فيها من خوف ورجاء وتوكل فلا يصرف منها شيء قل لغير الله نحتاج أن نرجع إلى الله جل وعلا بجوارحنا بكل أعمالنا فنجعلها خالصة لله جل وعلا لأننا سنلقى الله جل وعلا في نهاية أمرنا ومن لم يفز في ميدان التوبة الآن وينتصر فيه على النفس والشيطان ويجبع منه ما ينجيه بين يدي الرحمن فلا يلومن إلا نفسه إذا ما عرض على النيران ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا لايتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لا أطيل أيها الأحبة أكثر من ذلك أقول التوبة التوبة هذا ميدانها فأين الفرسان فهلموا إليها أيها الأحبة ولنا مع التوبة وميدانها لقاء آخر بإذن الله جل في علاه واكتفي على هذا القدر وأقول قول هذا واستغفر الله جل وعلا